وكذلك فتنا بعضهم ببعض أَهَا أهاؤلئ من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكر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 إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من رقعة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب نبين